والحمد من كل الحياة من زهرة على الغصول لهفانة إلى نداك من دمعة على الجفون ومانة إلى رضاك من بسمة على العيون والهانة إلى ضياء يا ربنا مرت على العيون لهفنت الى نداك من دمعات على الجفون ظمنت الى رضاك من بسمتي على العيون ولهنت الى ضيا من تائب الى حماك هل ندخط من ضار إلى علاك كبرت يداه من تائب إلى حماك هللت خطاه من ضارع إلى علاك كبرت يداه يا ربنا لك الصلبة والحمد من كل الحياة يا ربنا Ol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 يا سيور يا من للحائرين طوبى كل العالمين حمدا لما بكل ما تحيا الحياة نعبدك وكل ما فوق الثرى بكل ما تحيا الحياة وكل ما فوق الثرى نوحدك وكلنا ندعوك وكل